أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم دل دا بون فريلات و رمضانك gol in فاستقيموا إليه واستغفروا Amel olsun و بارك Hello! صاحب وحفظ ذلك تقدير العزيز. فَإِنَّ عَرَضُوا فَقُلْ أَذَرْتُكُمْ صارقة وَيَقْتَتِمُ مِثْلَ الصَّوْيْقَتِ ejd hum mu'min khalfihim wa illallah memen kul fi فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ gabel khif fil Abdullah بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون tum <Sessizlik> alayna أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وَمَا كُنتُم تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْحُكُمْ وَلَا, ولا ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا لا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَتَمَثَّلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي بكم أرداكم أرداكم فاصبحتم من الخصري. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم ve kıyıldılar onlar لهم في In alaadin, in alaadin, in alaadin, ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة كَتُ اَن لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَبَشِّرُوا بِجَنَّةٍ لَّتِقُومُوا التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا تشتهي أنفسكم ولكم, ولكم ولكم فيها ما تدعو نزولا من غفور الرحيم ومن أحسن من القولة Oman ahsan ولا تستوي الحسنة ولا السيئة وادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينك بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَتُكُمْ وَلِيَ حميم وما وَمَا يُلَقَّا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ وَإِنَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ زغفست عيد البلاد، إنه هو مِن آيَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ جزدولي الله الذي خلقنا إن كنت إن كنتم تكبر فالذين عند ربك سيسبحون تكبروا فالذين عند ربك يسبحون له يسبحون له بالليل والأرض وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا, فإذا وَرَبَّتَ إِنَّ الَّذِي أَحْيَا الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَىٰ لشيء قدير إن الذين يلحدون في آن Love, Love. feed وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُمْ رِي بْ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَن esâ efâleha إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أجمامها وما Vama taşmülün unthâ ve la Allan <Sessizlik> <Sessizlik> onlar, La yasamul insanu min du'a il khair, ve وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةٌ مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مِنْ بعد اَعُودَا لَيَقُولَنَّ مَاذَا فَتَوَلَّىٰ وَلَا يَرْجِعُ إِلَىٰ رَبِّهِ وَلَا يَرْجِعُ إِلَىٰ رَبِّهِ إِنَّ لِلَّذِينَ الْحُسْنَىٰ Falan u Falan unebi aldına kafar. ولا نذقنهم من اني بِهِ وَإِذَا مَسَّ الضُّرُّ وَنُودُعَا فذو فَرُدُّ إن كان مِن عند الله ثم, ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق Hoa fi şiqaqin fil fil في أفوسهم حتى يتبع، حتى يتبين لهم أنه الحق. أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ أَلَا إِنَّهُم فيه مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط ألا تم اللقاء ربه ألا إنه بكل شيء محيط فدع الله